بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى ز الن حلَهُور يهُ م تين Vong con poï دون في الأظ مت يلَ ت the yeah. You know the. ca Don't do it. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إنه que sí, decir sí. وليك الله يفتح, يفتح الله ان يدخلوا المسجد كم دخلوه او ولمره tu tom <iento> we mm -hmm. Thank you. Oh, no. Oh, وكل <تصفيق> جيد ان فصلناه ile ilgili bona matalada اقرأت كتابك كفى بنفسك <تصفيق>